حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم فتقدم يا خلي الإسلام والنوري تقدم فاجري الأربعة على الباقين نارا وسائرهم لين الدنيا زيرا واتقدم واتخذ حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدب حاجز الخوفي تهدب فاتقدم يا خلي الإسلام والنوري تقدم فجر الأرض على البغيار وسعي روملة الدنيا زيرا واتقدم واتقدم فارس الميدان ينت اليوم فضرب واتقع حب الاخطار لا تخشر ردا مهما تجهن فارس الميدان ينت اليوم فضرب واتقع حب علك لا تخش ردا مهما تجهن أنت مغروس أرض الشوك عملاق كبير شوكة في حلق سريون وزلزالا خطيرة أنت مغروس بارض الشوك عملاق كبير شوكة في حلق سريون وزلزالا خطيرة اطرع القسم بآيات الجاهد واتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فاتقدم يا خلي الإسلام والنور يتقدم فجر الأرض على الباقين زائرا املى الدنيا زائرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فتقدم يا خلي الاسلام والنور تقدم فجر الارضال الباغينا طائرٌ أم لدنيا زائرًا وتقدم, وتقدم أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فقد احيا خلي الاسلام زندك أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فقد احيا خلي الإسلام زندك وآتيًا وتنهش العباء وقد تطلب برصت فقعا الأهوال واطلب يا مجاهدًا واديًا وتنهش وقد تطلب رأسك فاقرع الأهوال واطلب يا مجاهد هذا الظلم اقرع الخصم بآيات الجاد وتقدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم فتقدم يا خلي الإسلام والنوري تقدم فجر الأرض على الباقين على رؤوس عين واملأ الدنيا زيراً واتقدم, واتقدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم فاتقدم يا خلي الإسلام والنور يتقدم فجر الأرض على الباقين على رؤوس عين واملأ الدنيا زيراً واتقدم, واتقدم, واتقدم, واتقدم, واتقدم, واتقدم, واتقدم, واتقدم فارس الميدان أنت اليوم فضربات قحب عانق الأخطار لا تخش ردا مهما تجهل فارس الميدان أنت اليوم فضربات قحب عانق الاخطار لا تخش ردا مهما تجهل أنت مغبوس ب earth الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سبيون ووززالا خطيرة أنت مغبوس ب earth الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سبيون ووززالا خطيرة اقرأ اسمك يا ايات الجلال وتتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فتقدم يا خلي الإسلام والنور يتقدم فجل الارض على الباغي نارها السير واملئ الدنيا زيرا وتقدم وتتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فتقدم يا خلي السلام والنور يتقدم يجري الارطال الباغين ارا وما استيروا الدنيا زيرا وتقدم وتقدم وتقدم ما وتقدم, وتقدم, وتقدم, وتقدم, وتقدم, وتقدم